التكسير كسميها جموع القلة وجموع الكثرة واليوم نقف عند بعض الملاحظات والفوائد التي يقدمها لنا الشيخ الحملاوي تحت عنوان خاتمة تشتمل على عدة مسائل فمن يتفضل بالقراءة بارك الله فيكم جميعا بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في التارين خاتمة خاتمة تشتمل على عدة مسائل الأولى يجوز تعويض ياء قبل, قبل الطرف مما حذف سواء كان المحذوف أصلا أو زائدا فتقول في سفرجل ومنطلق سفاريج ومطالق وأجاز الكوفيون زيادتها في مماثل مفاعل وحذفها, وحذفها من من مماثل ومفاعيل. فتقول في جعافر جعافير وفي عصافير عصافير. ومن الأول ولو ألقى معاذيره ومن الثاني وعنده مفاتح الغيب. نعم. إذن الآن المسألة الأولى هي يجوز تعويض ياء قبل الطرف من خذف. يعني في الجمع قد يحذف خرف ويعوض به الياء اليا قبل الحرف الاخير قبل الحرف طرف الكلمة يعني. سواء كان المحذوف اصلا أو زائدا يعني سواء أكان الحرف المحذوف أصلاً في الكلمة أو كان حرفا زائدا المثال على ذلك تقول مثلا في جمع سفرجل ماذا نقول؟, نقول سفارج هي سفارج تقول سفارج وتقول سفارج الآن سفاريج نلاحظ هنا أضاف الياء قبل الخرف الأخير سفاريج يا سفارج أضاف الياء قبل الخرف الأخير قال سفاريج ما الحرف هنا خذف حرف اللام من سفرجل خذف حرف اللام من سفرجل مطاليق في, من في منطلق منطلق النون هي الزائدة النون هنا زائدة فخذفت النون الزائدة هنا لاحظوا اللام كانت أصلية في سفرجل النون هنا زائدة في منطلق، فأيضا عوض عنها بالياء قبل الحرف الاخير قبل الخرف الأخير لاحظوا يعني مطاليق وسفاريج هذا في جمع الكثرة طبعا هذا جمع الكثرة بل هو يعني صيغة منتهى الجموع صيغة منتهى الجموع سفاريج ومطاريقها صيغه منتهى الجموع نعم الكوفيون قالوا يجوز زياده الياء ايضا في كل ما يماثل وزن مفاعل ما, المفاعل؟ ما يماثل وزن مفاعل ويجوز حذفها من مماثل مفاعل إذا عنا مماثل لمفاعل وعندنا مماثل لمفاعل المماثل لمفاعل تزاد الياء والمماثل لمفاعل تحذف الياء منه تقول مثلا في جعافر جعافر فعالل تقول فعالل جعافير فعالل جعافير الآن مفاعل يماثلها جعافر جعافر فعالل يعني بعد الألف حرفان فعالل فهذه تماثل مفاعل تماثل مفاعل لأن ماذا فعل هو زاد الياء في الجمع قال جعافير ممكن تقول جعافير ممكن تقول جعافير بينما في عصافير تاخذوا عصافير العصفور عصافير تقول عصافر خذف الياء من مماثل مفاعل من مماثل مفاعل فخذتم فعاليل من مماثل مفاعيل فقال عصافير يعني مفاعل فخذف الياء قال من الأول ولو القى معاذيره الأول شو هو زيادة زيادة الياء قبل الأخير معاذير زيادة الياء هنا لأن معاذير معاذر معاذر مماثل لمفاعل ومن الثاني اللي هو المماثل لمفاعل وعنده مفاتيح يعني جمع مفتاح مفاتيح جمع مفتاح مفاتيح فحذف الياء قبلها الأخير ونفتيه مماثل لمفاعيل يعني بعد ألف ثلاثة حروف وسطوة ساكن وهذا ممنوع من نوع بين الصرف كما تعلمون فلذلك آه مفتاح آه تجمع على مفاتح وعلى مفاتي ومنهم من قال بأن مفاتح هذه جمع نفتح ورد على ما أذكر في آه آه في الدر المصون بأن مفاتيح جمع مفتاح هناك من قال جمع, جمع مفتاح جمع مفتاح يعني مفاتيح مفتاح تجمع على مفاتح وعلى مفاتيح أما فواعل تفضل قال وأما فواعل فلا يقال فيه فواعل إلا شذوذا كقول زهير بن أبي سلمة سوابيغ بيض لا يخرقها النبل طيب نقف قليلا الآن استكمال هذا الآن أما فواعل لاحظوا سوابغ سوابغ نقول سوابغ لا يقال فيه فواعل إلا شذوذا يعني لا تضاف هذه الالت. لا تزاد هذه لأ الا إلا او أو للضرورة الشعرية يعني هنا في الشعر هي السوابغ سابغة فاعلة حسب القاعدة تجمع على فواعل شاعر شواعر سابغ سوابغ فاعل فواعل فقال هو سوابغ زاد الياء زاد الياء فقال هذا من باب الشذوذ هذا من باب الشذوذ نعم ال انتهى الآن من الفائدة الأولى انتهى الآن من المسألة الأولى اللي هو جواز تعويض ال الياء قبل الطرف مما حرف سواء كان هذا الخلف أصليا أو زائلا يعوض احيانا بياء قبل الأخير وعطى رأي الكوفيين بأن الياء يمكن أن تزاد في مماثل مفاعل ويمكن أن تحضر في مماثل مفاعيل أما فيما يتعلق بفواعل الفواعيل فإذا زيدت الياء فيكون هذا من باب الشذوذ فهنا من المسألة الأولى المسألة الثانية تفضل قال الثانية كل ما جرى على الفعل من اسمي الفاعل والمفعول وأوله ميم فبابه التصحيح ولا يكسر لمشابهته الفعل لفظا ومعنى وجاء شذوذا في اسم مفعول الثلاثي من نحو ملعون وميمون ومشؤوم ومكسور ومسلوخة ملاعين وميامين ومشائم ومكاسر ومكاسير وما نعم. لا. لأن اعطانا مع معلومة يعني فائدة مهمة هنا. كل ما جاء الفعل اسم الفاعل أو اسم المفعول الذي يبدأ بمين زائدة في البداية يعني هو أصلا الاسم المفعول يبدأ بمفعول يبدأ من الثلاثي من غير الثلاثي على وزن مضارع من أبدار الحرف مين مضمومة إذا اسم المفعول سواء من الثلاثي أو غير الثلاثي يبدأ بمين. اسم الفاعل من غير الثلاثي فقط يبدا بمين؟ لكن من الثلاثي كتب كاتب اما من غير الثلاثي كاتب مكاتب استخرج مستخرج فمن غير الثلاثي اسم الفاعل دائما يبدا بمين؟ إذا اسم الفاعل من غير الثلاثي واسم المفعول من الثلاثي وغير الثلاثي يجمع جمعا سالما يجمع جمعا سالما يعني مكرم مكرمون ومكرمين محسن محسنون ومحسن إليهم طبعا بالمحسن باسم المفعول محسنون يعني محسن إليهم لا نريد أن نقول محسن إليهم لا نقول محسنون نقول محسن إليهم لكن بالإسم الفاعل نقول محسنون أي اسم فاعل بدأ بميم يجمع جمع جمعا سالما جمعا سالما قال لماذا؟ قال لمشابهة الفعل لفظا ومعنى لانه يشابه الفعل من اللفظ ومن حيث المعنى لانه متضم من معنى الحدث فيه معنى الفعل المشتق ما هو المشتق ذات وقع منها حدث معين اسم الفاعل إذا قلت كاتب تا وقع من فعل كتابة ففيها فيها فعل فيها عمل لكن الفرق بينه وبين الفاعل الفاعل فيه الزمن هنا ما لا يوجد زمن قال ولا يكسر لحظة ولا يكسر يعني لا يأتي منه جمع تكسير لا ياتي منه جمع تكسير إنما ما أتى منه جمع تكسير هو على سبيل الشذوذ يعني إذا سمع جمع تكسير لاسم فاعل من غير الثلاثي أو اسم مفعول من الثلاثي وغير الثلاثي فهذا من باب الشذوذ وليس على القاعده العامه لان القاعده العامه هذه تجمع جمعا صحيحا مثل في اسم مفعول الثلاثي في نحو ملعون لا ملعون مفعول ميمون مفعول مشؤوم مفعول مكسور مفعول هذا اسم مفعول مثلات من كسرى ولعن ويمن وشؤم الى اخره وتعلموا اسم المفعول دائما يشتق من الاسم من الفعل عفوا يشتق من الفعل المبني للمفعول وكما يقول النحويون من الفعل المبني المجهول وصح نقول المبني للمفعول لذلك قال ملعون ملاعين والأصل نقول يقول ملعونون أو ملعونين ميمون الأصل نقول يقول ميمونون وميمونين وهذا صحيح على القاعدة لكن ورد عن العرب أنهم قالوا ملاعين وميامين ومشائي ومكسي ومسالين وهذا من باب الشذور على غير القاعدة على غير القاعدة نعم تفضل يا عبد الله وجاء أيضا وجاء أيضا من مفعل بضم الميم وكسر العين من المذكر كموسر ومفطر ومياسير ومفاطير كما جاء في مفعل بفتح العين كمنكر مناكير واما اذا كان مفعل بكسر العين مختصا بالاناث فانه يكسر كمرضع ومراضع <تصفيق> الآن يقول أيضا جاء ايضا في مفعل بضم الميم وكسر العين من المذكر يعني جاء جمع التكسير في هؤلاء مفعل الآن مفعل موسر اسم فاعل مفطر اسم فاعل يعني هذا من غير ثلاثي واوله ميم زائده واوله ميم من زائده لكن جاء ايضا جمع التكسير من هذا الوزم قالوا في موسر ومفطر مياسير ومفاطير هذا جمع تكسير والأصل هذا أن يجمع جمعا سالما موسرون ومفطرون أو موسرين ومفطرين لاحظهم هو أصل وصف لأنه هو أصل وصف وصف لمذكر عاقل وصف لمذكر عاقل لكن ورد اذا شذوذا موسر ومياسير ومفطر وفاطير كما جاء في مفعل مفعل اسم من غير الثلاثي بفقه المنكر هذا أيضا مناكير والأصل أن يقول منكرون ليس كذلك هذا هو الأصل أو منكرين في الحانتي النصب والجر وأما إذا كان مفعل بكسر العين مختصا بالإناث كان اسم فاعل لكن مختص بالإناث كمرضع المرضع المرأة فقط مختص بالإناث لا نقول الرجل المرضع نقول للمرأة أن نقول أنها مرضع تجمع ايضا على مراضع طبعا اللغويون ميزوا بين مرضع ومرضعه بين مرضع ومرضع فالمرضع هي التي تتصف بالقدرة على الارضاع يعني هي امراه ومن ثم فيها صفة الارضاع فيها القدرة على الإرضاء فنقول امراه مرضع سواء كانت ترضع الآن أو لا ترضع الان او الآن لم ترضع بعد أو ترضع ابنها أو ترضع غير ابنها في اي وقت هي مرضع سواء كانت في حاله ارضاع أو لم تكن في حاله ارضاع فهي مرضع يعني ذات ارضاع ذات ارضاع لكن عندما تقول مرضع معنى ذلك هي متلبسه بحاله الارضاع يوم تذهل كل مرضعه عما ارضع بحطو. كل مرضعه وهي ترضع طفلها تذهل عن طفلها عن ما ارضع لاحظتم فالمرضعه بالتاء بالتاء هي المتلبسه بفعل الارضاع بينما المرضعه هي المتصفه بفعل الارضاع لكن قد تكون غير متلبسه بفعل الارضاع فهذه المرضع كلمه مرضع هذه يمكن أن تجمع جمع تكسير ونقول مراضع بينما مرضع مرضعات مرضعة مرضعات نعم انتهى الان من المسألة الثانية وهي مسألة دقيقة وجميله نضعها في الاذهان بأن اسم الفاعل أو اسم المفعول الذي يبتدا يبتدا بميم طبعا هذه الميم زائده بطبيعه الحال يجمع جمع جمعا صحيحا وما ورد عن العرب على غير ذلك على جمع التكسير فهو من الشاذ فهو من الشاد. المهم إذا كان مفعل يعني اسم فاعل للمؤنث للمؤنث مثل المرضع فهذا ايضا يجمعه جمع, جمع تكسير نعم أعطانا بعض الكلمات التي أتت شذوذا على لسان العرب بصيغه جمع التكسير يعني أن في الفائدة الثالثة تفضل أول مسألة الثالثة الثالثة قد تدعو الحاجة إلى جمع الجمع كما تدعو إلى تثنيته فكما يقال في جماعتين من الجمال أو البيوت جمالان وبيوتان تقول أيضا في جماعات منها جمالات وبيوتات ومنه كأنه, كأنه جمالات صفر نعم الان اعطانا مسألة جديدة وهو جمع الجمع وهو جمع الجمع جمع الجمع أصلا هو ليس بقياس الأصل في جمع الجمع أنه ليس بقياس سيبويه ماذا يقول سيبويه يقول اعلم أنه ليس كل جمع يجمع كما أنه ليس كل مصدر يجمع هذا قول سيبوين ليس كل جمع يجمع يعني مو كل جمع يجمع يصير جمع الجمع وليس كل مصدر يجمع يعني في مصادر لا تجمع وفي مصادر اذا اختلف نوعها تجمع هذا ما يريد ان يقوله فأغلبهم قال بان جموع الكثره لا تجمع فالمساله الخلافة أين في جموع القله فجمع القله يجمع جمع يعني جمع الجمع يجمع الجمع اما جموع الكثره فالقاعده العامه القاعده العامة ان جموع الكثره لا تجمع طيب قالوا مثلا صاحبه جمعها جمع مؤنث سالم صاحبات طيب جمع جمع تكثير قالوا صواحب قالوا صواحب حديده قالوا حدايد هي تجمع على ذلك. أسماء قالوا أيضا تجمع على أسموات. أسماء جمع. جمعت على أسموات. بيت تجمع على بيوت. وجمعوا البيوت بيوتات. وهذا مستعمل. بيوت بيوتات. دار قالوا دور وقالوا دورات. مثل بيوتات أيضا. رجال وهذا أيضا مستعمل كثيرا. رجل جمعها رجال. وناقول رجالات ونقول رجالات قالوا قول مثلا تكون أقوال وجمع الجمع أقويل وجمع الجمع أقويل أقويل, أقويل, أقويل, أقويل, أقويل جمل قالوا جمال وقالوا أجمال وقالوا جمالات وقالوا جمائل إذا هناك لدينا جمع الجمع فيقول الشيخ ماذا يقول؟ قد تدعو الحاجة إلى جمع الجمع كما تده الى تثنيه يعني اجاز يعني اعطانا مثلا جمال تدل على جمع قال جمالات بالمثنى وبيوت تدل على الجمع وعطانا مثناها بيوتان وكذلك قال تقول ايضا في جماعات منها يعني في الجمع تقول جمالات وبيوتات في قول تعالى كانه جمالات كما ذكرت رجال وجار رجالات وبيوت وبيات بنات وصاحبات وصا صواحب وحديدات الى حديث طيب لان واذا قصد تكسير مكسر تفضل قال واذا قصد تكسير مكسر نظر إلى ما يشاكله من الاحد فيكسر بمثل تكسيره كقولهم في اعبد أع... أعبد, اعبد وفي اسلحه اسالح وفي اقوال أقاويل شبهوها بأسود وأساود وأجردة وأجارد وإعصار وعاصير وقالوا في مصران جمع مصير مصارين وفي غربان غرابين تشبيها بصلاطين وسراحين نعم فائدة هنا إذا قصد تكسير مكسر يعني أنها جمع تكسير وبدنا نجمع هذا الجمع جمع المكسر هذا جمع تكسير أيضا ننظر إلى ما يشكي ما يشاكله من الأحاد يعني ننظر إلى المفرد أي ننظر إلى عدد الحروف ننظر إلى عدد الحروف وإلى مطلق الحركات والسكنات ننظر يعني أنا أخذ الحركات والسكنات وإن خالفه في نوع الحركة يعني في حركات ولو خالف في نوع الحركة فهمتم مثل لاحظوا معي في قولهم اعبد هل تجمع اعبد طيب وتجمع على اعابد وتجمع على اعابيد اعابد اليس كذلك تجمع على اعابد قال هنا اعبد واعابد الان اعبد جمع كله افعل واعابد هذا جمع كثره هذا جمع كثرة وأسلخة مثلا سلاح أسلخة جمع أسلخة أفعلة أيضا جمع قلة تجمع على أسالح وهذا جمع كثرة أقوال قول قول أقوال أفعال جمع قلة تجمع على أقاويل جمع كثرة قال شبهوها يعني شبهوا هذه الجموع في عدد الحروف كما ذكرت قبل قليل بأسود وأساود يعني أعبد أسود ولو اختلف نوع الحرب الحرف ولو اختلف نوع الحرف حظهم لكنهم راعوا الحركات وعدد الأحرف بأسود وأساود أسود تجمع على أساود فقالوا أعبد أعابد وأجرد أجارد أجرد أفعل وأجارد أيضا مثل أعابد إعصار وأعاصير اعصار واعاصير فعل افعيل وقالوا في مصران جمع ايضا مصير مصارين جمعوا مصران اللي هو جمع بالاساس قالوا مصارين غربان اللي هو ايضا جمع جمعوا على غرابين تشبيها بماذا بسلاطين وسراحين كلمه اجارد يعني اجرده واجارد مثلوا به كمثال لكنه غير موجود في اللغه يعني فحشيط الصبان يقول والظاهر أنه جمع جراد أو جريد قال والراجع والظاهر, والظاهر, والظاهر أنه جمع جراد أو جريد لكن هو يعني ما هو معروف في اللغة بشكل يعني واضح وصريح نعم يستكمل الآن تفضل وما كان على زينة مفاعل أو مفاعل قال وما كان على زنة مفاعل أو مفاعل فإنه لا يكسر لأنه لا نظير له في الآحاد حتى يثمل عليه ولكنه قد يجمع تصحيحا كقولهم في نواكس وأيام نواكسون وايامنون وفي خرائد وصواحب خرائدات وصواحبات ومنه إن كنا لأنت إن, إِنَّ كنا لَأَنْتُنَّ صَوَاحِبَاتُ يُوسف <تضحي> نعم. إذا ما كان على وزنة مفاعل أو مفاعل جمع على وزن مفاعل أو مفاعل وكلاهما من صيغي الكثرة وكلاهما من صيغي منتهى الجموع <مفاعل, <أو> مفاعل>, مفاعل أو مفاعل فإنه لا يكسر أصلا صيغة منتهى الجموع حينما على صيغة منتهى الجموع يعني أقصى جمع فقال فإنه لا يكسر لماذا هو ما علاه عدم تكسيره قال لانه لا نظير له في الآحاد هو قبل قليل يعني علل جمع اعبد على اعابد واسلح على اسالح واقوال على اقاويل لوجود نظير في الآحاد نظر الى مفرده هناك لا نظير له في الآحاد لا نظير له في واحده في مفرده حتى يحمل عليه لا له ليس له نظير ولكنه قد يجمع تصريحا يعني يمكن يمكنه أن يجمع جمعا صحيحا جمعا صحيح في نواكس نواكسون أو نواكسين يعني جمع مذكر سالم وأيامن قالوا أيامون وأيامنين بطبيعة الحال وفي خرائد وصواحق خرائدات وصواحبات جمعوا جمع وجمع مؤنث سالم ومنه إن كنا لأنتن صواحبات يوسف ان كنا لانتن صواحبات يوسف صواحبات يوسف نعم كما في الحديث هذا هذا كما في الحديث نعم اذا هنا نلاحظ ملاحظه بانه يعني على وزن مفاعل ومفاعيل والطبيعي لا, لا لا لا لا لا يجمع الجمع اللي يكون على بين وزنين لانه هذا صيغه منتهى الجموع اقصى جمع تكون مساجد والمصابيح أقصى جمعا هذا لا يكسر لا يجمع جمع تكسير يعني جمع الجمع لا يكون فيه جمع الجمع هو علل ذلك بأنه لا أحد إلاه لكن قد يجمع جمعا صحيحا قد يجمع جمعا صحيحا نواكس فواعل هي، لأن أصلها هو على زينتي، ليس يعني أنا على مفاعل نفسها لأن نواكس من نكسة من نكسة الفاء هي هذه الفاء الكلمة يدخل الان في المساله في الرابعه تفضل قال الرابعه قد تلحق التاء صيغه منتهى الجموع اما عوضا عن الياء المحذوفه كقنادلة في قناديل وإما للدلاله على أن الجمع للمنسوب لا للمنسوب اليه كاشاعته وازارقه ومهالبه في جمع اشعتي وازرقي و مهلبي بنسبة إلى أشعة وأزرق ومهلب وإما لإلحاق الجمع بالمفرد كصيارفة وصياقلة جمع صيرفي وصيقلي لإلحاقهما بطواعية وكراهية وبها يصير الجمع منصرفا بعد أن كان ممنوعا من الصرف وربما تلحق التاء بعض صيغ الجموع لتأكيد التأنيث اللاحق له كحجارة وعمومة لا لأن يعني مسألة أيضا قد تلحق التاء صيغة منتهى الجموع قصرها إذا الصيغة عنها جمع كثرة على صيغة منتهى الجموع فهذه الصيغة قد تأتي التاء هذه في آخرها لماذا تأتي هذه التاء؟ قال إما عوضا عن الياء المعذوفه مثل يعني قناديل قناديل هذا جمع تكسير من جموع الكثره على صيغه منتهى الجموع لكن نقول قناديلا نقول قناديلا حذفنا الياء فعوضنا عنها عن الياء بالتاء فقال عوضا عن الياء المعذوفه اذا زيدت التاء هنا لحقت التاء هنا صيغه منتهى الجموع تعويضا عن الياء المعذوفه ونلاحظ ملاحظة مهمة الآن عندما قال قناديل هذه ممنوعه من الصرف لأن بعد الألف ثلاثة أحرف الحرف الثاني وسطها ساكن لكن عندما قال قناديل مثل صيادل فالكلمة مصروفة فالكلمة مصروفة مع أنه بعد الألف ثلاثة أحرف لكن ثلاثة أحرف متخركة ثلاثة أحرف متخركة إذن بحذف الياء لحظوا بحذف الياء انتقل الجمع من عدم الصرف إلى الصرف قناديل مصروف قناديل ممنوع من الصرف هذه زيادة التاء اذا للتعويض عن ياء محذوفه في صيغة منتهى الجمهور الحديث عن صيغة منتهى الجموع وإما للدلالة على أن الجمع للمنسوب لا للمنسوب إليه يعني الاسم الذي نسبنا إليه كأشاعثة وأزارقة ومهالب في جمع اشعثي اشعثي نسبة الى اشعق ازرقي نسبة الى ازرق مهلبي نسبة الى مهلب عندما نقول أشاعة، اقول أشاعتة اضفنا التاء اضفنا التاء الان هنا الجمع الدلاله على أن الجمع للمنسوب وليس للمنسوب اليه إذا هو للاسم المنسوب اسم هو جمع للاسم المنسوب وليس جمعا للاسم المنسوب اليه يعني أشاعفة جمع اشعثي وازارق جمع ازرقي ومهالب جمع مهلذي للاسم المنسوب وليس للمنسوب اليه وليس لاشعث وازرق ومهالب طيب وقد تزاد التاء ايضا في صيغه منتهى الجموع لاحظوا أشاعفة وأزارقة ومهالب على صيغه منتهى الجموع وكلها مصروفة مع انها على صيغه منتهى الجموع لماذا لان الاحرف الثلاثه بعد الاف متحركه اشاعثه وازارقه نعم قال وإما لالحاق الجمع بالمفرد يعني تزاد التاء هذه تلحق التاء صيغه منتهى الجموع لماذا قال الجمع بالمفرد ليكون الجمع ملحقا بالمفرد مثل صيارف وصياقل سيعرف وسياقل طب سيعرف وسياقل اذا اخذنا القاعده الثانيه بأن هنا التاء زيدت في في في في لأن الجمع للمنسوب جمع المنسوب هو جمع جمع المنسوب فتقول جمع صيرفي وجمع صيقلي لالحاقهما بطواعيه وكراهيه يعني الحقوا الان صيرف وسياقل بطواعية وكراهية لاحظتم وبها يصير الجمع منصرفا كما ذكرت قبل قليل بعد ان كان ممنوعا من الصرف بعد ان كان ممنوعا من الصرف نعم يعني الملاحظه هنا بانه هو افرد واما الالحق الجمع بالمفرد صيارف وصياقل هنا لم يد... يعني لم يعتبر أو لم يعد صيارفة وصياقلة هو جمع صيرفي أو صيقلي لأنه لو عد ذلك لن درج في الجزئية الثانية لكان المقصود من زياده التاء الدلاله على أن الجمع هو للمنسوب وليس للمنسوب إليه لكن هنا أتى به للدلالة على إلحاق صيارفة وصياقله بالمفرد اللي هو طواعية وكراهيه وهذا يدل بأن فويسا وصيقلة جمع فن وصيقلين جمع صيرفين وصيقلين. وإلا كان ادرجه في البند الثاني نعم البند الرابع وربما, تلح... وربما تلحق التاء بعض صيغ الجموع لتأكيد التانيث ال... يعني كلمة فيها معنى التانيث فتأتي هذه التاء لزيادة تأكيد التانيث الحجارة فالحجار بدون التاء بين بين تدل على مؤنث غير عاقل اتت التاء لزيادة توكيد التأنيث وهموما وقولة ونحو ذلك فهذه التاء يقولون لتأكيد التأنيث لتأكيد التأنيث انتهى الآن من المسألة الرابعة إذا مسأل المسألة الرابعة هي زيادة التاء في صيغة منتهى الجموع زيادة التاء في صيغة منتهى الجموع إما أن تكون يعني عوضا عن ياء النسب المحذوفة ممكن نقول هكذا في أشاعثة وأزارقة هناك من قال بأنه هنا عوضا عن, عن ياء النسب عن ياء النسب يعني ياء النسب المحذوفة حذفا لازما هنا وقال أشاعثة وأزارقة ومهالبة ومناذرة وغساسرة وما, وما إلى ذلك عطم يعني نسبة إلى أشعتي وأزرقي ومهلبي ومن ونزري وا ثم بعد ذلك انه إن التاء هذه يمكن ان تكون بدلا من الياء في اقصى الجموع من غير من غير النسبه هذا ما ذكرته أنا قبل قليل يعني مثل زنادقه وجحاجحة نقول جحاجيه وزناديه وغطاريف وما الى ذلك مثل هنا أتى اكل صيارف وصياقل صيرف وصيقل وليست بدلا من ياء النسب وليست بقى بدل من ياء النسب كما في البند الثاني البند الثاني بأن التاء هنا يمكن أن نقول بدلا من ياء النسب بذلك قال هو دلالة على أن الجمع للمنسوب كما ذكر الشيخ أيضا تأتي التاء لتأكيد الجمعية مثل كلمة ملائكه ومثل صياقلة أيضا وحجارة وفؤولة وعموما ما إلى ذلك أيضا التاء هذه قد تلحق الأس... بعض الأسماء الأعجمية بعض الأسماء الأعجمية مثل جواربة جوارب جواربة مثل برابرة طيالسة لحظهم هذه لحقات الأسماء الأعجمية انتهى الآن من المسألة الرابعة ودخل في المسألة الخامسة تفضل الخامسة المركبات الإضافية التي جعلت أعلاما تجمع أجزاؤها الأول كما تثنى فتقول عبد الله وعبدان الله وعباد الله وذو القعدة والحجة وأذواء أو ذوات وما كان كابن عرس وابن آوى وابن لبون يقال في جمعه بنات عرس وبنات آوى وبنات لبون طيب في جزئية جزئية المركبات الإضافية معروفة لديكم المركب الإضافي الأسماء المركبة الإضافية اسم علم عبد الله مثلا ذو القادة هذه أسماء يعني على صاحب القادة إلى أحلى تجمع الجمعة الأول جزء الأول, الجزء الأول. كما يسمى الجزء الأول عبد الله نقول عبدان الله نقول عباد الله نقول عبدان الله نقول, عبدان الله. نقول عبيد الله فنجمع الجزء الأول في المركب الإضافي في المركب الإضافي نجمع الجزء الأول أما الجزء الثاني فلا يجمع. ذل قاعدتي قاعدة والحجة والحجة ذل ذو قالوا ذون قاعدة وقالوا ذوات القعدة وقالوا ذوات القاعدات ايضا جمعوا حتى المضاف إليه في هذه العبارة قالوا ذوات القاعدة الجمع ذوات القاعدة وعن يونس ذوات القعدات هذا ما ورد في اللسان لكن الأصل هو ذوات القعدة لو جمع الجزء الأول الجزء يعني المضاف وليس المضاف إليه أيضا ذول الحجة أو الحجة أو ذوات الحجة والخجة أو أجواء كله صحيح. طيب عندنا مثل ابن عرس وبن آوى وبن لبون أيضا هذا يجمع الجزء الأول ابن نقول بنات عرس وبنو عرس قيل بنو وقيل بنو بنات قيل بنات عرس وقيل بنو عرس وبنات آوى وبنات لبون وابن مخاض بنات مخاض ابن نعش بنات نعش وقالوا ايضا بنو نعش فهمتم نعم اذا الفكره هنا ان الجزء الاول هو الذي يجمع او يثنى اما جزء المضاف اليه فلا يجمع ولا يثنى لأن هذا المركب الإضافي كيف نتعامل في جمع المركب المزجي تفضل يا أبو الله والمركبات المسجية والمركبات الإسنادية والمثنى والجمع إذا جعلت أعلاما لا تثنى ولا تجمع بل يؤتى بذو مثناتا أو مجموعة بحسب الحاجة فتقول فتقول ذواب علبك أو اذوا وسيبوي وذو سيبوي وذو زيدين نعم اذا المركب المسجي او المركب الاسنادي يعني هلا معلبات حضرموت بورسعيد هذه مركبات مزجيه يعني مزجنا في, ك... في كلمة... مسجنا كلمتين في كلمه واحده المثنى والجمع اذا جعلت هذه اعلام يعني مسنّة الأفن المركبات النزجية أو المركبات السنادية إذا يعني كانت علما اسم علم إذا كانت اسم علم فلا تسن ولا تجمع إضافة إليها بذو أو يعني مسنّات أو جمع يعني ذو أو ذو ذو أو ذو يؤتى بذو بالمسنّة وذو بالجمع فنقول مثلا ذواب على بكت ذواب على بكت يعني المثنى للمثنى هذا مسند آآ آآ مركب مسجي او اذواء سيبوي سيبوي ايضا تقول اذواء او ذواء للمثنى اذواء للجمع واعطانا مثال على المثنى واعطانا مثال على الجمع اذواء او ذو كلاهما صحيح أو ذوو زيدين تعطوا زيدين نعم ذوو زيدين انتهى الآن من المسألة الخامسة وهي ما يتعلق بالمركبات الإضافية يسنى أو يجمع المضاف أي الجزء الأول المركبات الإسنادية والمركبات المسجية لا يتصرف في صيغته في صيغة أي منهما على أنهما اسماء على أنه أعلام أنهما يؤتى بذواء أو أذواء أو نعم المسألة السادسة السادسة مما تقدم السادسة مما تقدم علمت أن للجمع صيغا مخصوصة وقد يدل على معنى الجمعية سواها ويسمى اسم الجمعي أو اسم الجنس الجمعي والفرق بين الثلاثة مع اشتراكهما في الدلالة على ما فوق الاثنين يعني واضح هنا الآن عطانا الآن الجمع, الجمع التكسير بقلته او كثرته له صيغ يعني مخصوصه كما مر معنا هو اوزال يعني استنبطها الصرفيون والنحويون من كلام العرب وهو بالاساس هو سماعي كما ذكرنا مرات ومرات وقد يدل على معنى الجمعيه سواها يعني هناك غير هذه الجموع اللي على على صيغ مع سوائن على صيغ معدودة أو صيغ معروفة أو صيغ مخصوصة يقصد صيغ مخصوصة أو كانت جمعا جمع سالما هناك أيضا ما يدل على الجمع لكن ليس من جموع التكسير أو من جموع الجموع الصحيحة ويسمونه هذا اسم الجمع أو اسم الجنس الجمع لدينا يعني اسم الجمع لدينا اسم الجنس الإفرادي لدينا اسم الجنس الجمعي لدينا ثلاثه مصطلحات اسم الجمع اسم الجنس الافرادي اسم الجنس الجمعي جنس افرادي وجنس جمعي ولدينا اسم الجمع اولا الان يعطينا معلومات وتعريفات لهذه الاصناف تفضل مع أنه كلها تشترك في الدلالة على الجمعيه يعني اكثر من اثنين تفضل قال اسم الجنس الجمعي أن اسم الجنس الجمعي هو ما يتميز عن واحده إما في الواحد نحو رومي وروم وتركي وترك وزنجي وزنج وإما في الواحد غالبا ولم يلتزم تأنيثه نحو تمرة وتمر وكلمة وكلم وشجرة وشجر ويقل كونها في غير الواحد والمحفوظ منه جبأة وكمأة لجنس الجبء والكم وبعضهم يجعل الواحد من هذا التاء على القياس فإن التزم تانيثه بأن عومل معاملة المؤنث بأن عمل معاملة المؤنث فجمع كتخ من, من وفي تخمة وتهمة إذ تقول هي أو هذه تخم وتهم. لا نبدأ هو باسم الجنس الجمعي ما معنى اسم الجنس الجمعي هو اسم اولا يتضمن معنى الجمع هذا مهم جدا نفهمه اسم يتضمن معنى الجمع لكن يدل على الجنس يدل على الجنس ويميزه عن يعني يميز واحده عنه باليا. لحضراتكم بالياء أو التاء بالياء أو التاء بالياء ياء نسب أو بالتاء إسا هو اسم يدل على جمع ويدل على الجنس ويدل على الجنس لذلك مثلاً نقول روم رومي هلأ روم بيدل على الجنس وبيدل على جمع الروم جمع رومي مفرد رومي مفرد نسبنا إلى روم رومي فهذا منسوب ميزة عن منسوبه بهذه وعن مفرده بهذه النسب. تركي عرب عربي مصر مصري سوريا سوري كويتي وهكذا هذا كله زنجي وزنج إلى آخره وإما بالتاء يعني تكون التاء في مفرده ففي الجمع لا تكون التاء مثل شجر شجرة تاء شجر المفرد شجر جمع بقر مفرد بقر جمع تمر مفرد تمر جمع كلمة مفرد كلم آه جمع آه وهكذا إذا هذا اسم نخلة مثلا نخلة وهكذا الآن اسم الجنس الجمعي إذا لحظة الجنس بيدل على الجنس وبيدل على جمع يميز عن مفرده إما بياء النسب أو بلياء إما بالياء وإما بالتاء وهذا واضح وهذا واضح هنا ملاحظه اعطانا وإما بالتاء أعطانا هنا ملاحظه ويقل ويقل يقل كونها في غير الواحد يعني التاء نادرا ما تكون في الجمع ولا تكون في المفرد والمحفوظ منه جباء وكماء لان هذا فيه خلاف كلمه كماء بالتاء هل هي مفرد ولا جمع على القاعده المفروض تكون مفرد وكم هي الجمع وكماء هي المفرد منهم من قال بأن كما هي الجب وكم هو المفرد وكذلك الجب والجمع والجب هو يعني نوع من أيضا الكمأ لون يضرب إلى الحمراء بينما الكمأ تضرب إلى يعني السواد إلى حد إلى حد ما إذا لجنس الجب هو الكم قال وبعضهم يجعل الواحد هذا ذاتي على القياس يعني الجبأ مفرد والجبء جمع والكمأ مفرد والكمأ جمع وهذا على القياس هذا على القاعدة العامة لذلك قال بعضهم يجعل الواحده منها ذاتاء يعني فيه تاء على القياس فإن التزم تأنيسه بأن عمل معاملة المؤنث فجمع إذا عملنا معاملة المؤنس فهذا يدل على الجمع مثل تخم وتهم جمع تخما تخما جمع تخم وتهم تهم إذ نقول هي او هذه عملناها معاملة المؤنث عملناها معاملة المؤنث انتهى الآن اسم من اسم الجنس الجمعي جنس ويدل على الجمع يميز بينه وبين مفرده بالتاء أو الياء الآن دخل في اسم الجمع في اسم الجمع تفضل يا أبا عبد الله قال اسم الجمع وأن اسم الجمع ما لا واحد له من لفظه وليس على وزن خاص بالجموع أو غالب فيها كقوم ورهط او له واحد لكنه مخالف لأوزان الجمع كركب وصحب جمع راكب وصاحب وكغزي بوزن غني اسم جمع غاز أو له واحد وهو موافق لها لكنه مساوي للواحد في النسب إليه نحو ركاب على وزن رجال اسم جمع ركوبة نقول في النسب ركابي والجمع كما سيأتي لا ينسب إليه على لفظه إلا إذا جرى مجرى الأعلام أو أهمل واحده وهذا ليس واحدا منها فليس بجمع الآن اسم الجمع اسم جمع إذن هو يدل على جمع لكن لماذا قال اسم جمع لم يقل جمع قال لأن هذا قد يكون فيه له ثلاثة حالات إما أن لا يكون ليس له مفرد من لفظه ليس له مفرد نهائيا وليس على وزن خاص بالجموع أو غالب مثل كلمة قوم من كلمة رهض آه كلمه آه نفر كلمه ابل هذه اسم جمع تدل على جمع لكن قد لا تجد لها مفردا من لفظها لا يوجد لها مفرد من لفظها لكن قد يوجد لا يوجد لها مفرد نهائيا وقد يوجد لها مفرد من غير لفظها وقد يوجد لها مفرد من غير لفظها أو له واحد لكنه مخالف لأوزان الجمع كركب وصحب جمع راكب وصاحب لأن اعتبر هو يعني ركب اعتبر اسم جمع وصاحب اعتبر اسم جمع وهو جمع لراكب وصاحب لماذا قال انه ليس على وزن جمع راكب راكبون ركاب صاحب صاحبون تجمع صفة لعاقل تجمع جمع مذكر سالم وكذا راكب صفة لمذكر عاقل تجمع وجمع مذكر سالما إذا جمعنا جمع تكسير ركاب أصحاب فهنا أتى ركب وصحب على غير أوزان الجمع فقال ود اسم جمع وغزي بوزن لاحظوا غني اسم جمع مثل غاز غاز جمع الغازي غاز اسم يعني غاز الغازي مفرد بعده فقالوا غزي هو اسم جمع من غازات أو الجزات تجمعه. نعم. إذا هذه حالة الثانية، الحالة الأولى إذا لا مفرد له، له مفرد لكن مخالف لأوزان ال هو صيغته مخالف لأوزان الجنة أو له مفرد لكن هو أو له واحد وهو موافق لأوزان الجنة لكنه مساوي للواحد في النسب إليه. لاحظ هذه المعلوم. أو له واحد وهو موافق لها يعني موافق لأوزان الجمع اسم جمع له مفرد وهذا المفرد موافق لأوزان الجمع معروفة لكن وين المشكلة؟ قال لكنه مساوي للواحد في النسبة يعني مثل ومثل الواحد عندما بننسب إليه مثل نسبتنا إلى إلى مثل ركاب على وزن رجال ركاب على وزن الرجال. رجال جمع فإذا ركاب على وزن الجمع اسم جمع ركوبه فالهذا جمع اسم جمع ركوبه تقول في النسب اليه ركابي تقول في النسب إليه ركابي والجمع كما سياتي لا ينسب إليه على لفظه اصلا الاصل في النسب يا اخواننا النسب النسب الاصل في النسب أن يكون للمفرد ولا ينسب للجمع إلا في حالات معينه الاصل في النسب أن يكون للمفرد لذلك كان الأخطاء الشاعر يقولون أسري هي أسري نسبة إلى أسرة لأن الأصل هو في النسب إلى المفرد فتقول أسري مهنة مهني بقوله مهني قطع. هذا خطا شاعر هو النسب إليه مهني دول تقول دولي تنسب إليه دولي أجاز بعض المقدسين أن المطار إذا كان يشترك فيه أكثر من دولة فقالوا دولي حتى يميز بين المطار الداخلي والمطار الذي يستقبل من دول أخرى وهذه خصوصية معينة يقول الآن والجمع كما سيأتي لا ينسب إليه إلا على لفظه فأنت الآن نسب إلى ركابي فهو نسب كأنه نسب إلى المفرد إلى المفرد كأنه نسب إلى المفرد لذلك عد هذا اسم جنع عد هذا اسم جنع كما سيأتي لا ينسب إليه على لفظه إلا شوفوا إلا إذا جرى مجرى الأعلام او أهم واحده ما له واحد آه ما واحده طيب اضطرنا إحنا للجمع أو كان علم يعني هلأ نسمع كثيرا أنصاري نسبة إلى ماذا أنصار أنصار جمع لكن أصبحوا كأنه علم لحظتم فجازا نسب إليه على لفظه وهذا يقول وهذا ليس واحدا منهما فليس بجمع يعني ركاب ليس علما ليس مفردا يدل على الجمع فلذلك اعتبر اسم جمع اعتبر اسم جمع لننسب عليه كما ينسب إلى المفرد إذا اسم الجمع ما كان فيه معنى الجمع ولكن ليس له مفرد من لفظه قد يكون له مفرد من غير لفظه رهط مثلا رجل تقول قوم رجل ممكن تقول رجل نفر تقول رجل نساء تقول امراه نسوه نسوان كلها جموع هذه اسم جمع هذا مفرده امراه مفرده امراه مفرده من غير لفظه مفرده من غير لفظه فهذا يسمى اسم جمع يسمى اسم جمع إبعيل مثلا ابل مفرد أشه جمل أو ناقة جمل أو ناقة نعم نا. انتهى الآن من اسم الجمع إذا لدينا الان مصطلحات جديدة اسم الجمع اسم الجنس الجمعي وسينتهي إلى شيء اسمه اسم الجنس الإفرادي اسم الجنس الإفرادي اسم الجمع وعيد مرة اسم الجمع يدل على جمع لكن ليس له مفرد قد يكون له مفرد من لفظه عفوا قد يكون له مفرد من غير لفظه لا يصح أن يكون له مفرد من لفظه لاني لو كان مفرد. يعني لو كان له لفظ من مفرده فهو جمع لكن إذا لم يكن له لفظ من مفرده لم يكن له مفرد من لفظه لم يكن له مفرد من لفظه فهو اسم جمع يدل على الجمع لكن ليس له مفرد من لفظي كما نثلت قبل قليل مثل قوم ورهق وشعب ومعشر ونساء ونفر وإبل وما إلى ذلك عنا اسم الجنس يقابل اسم الجنس الإفرادي يعني عنا اسم جنس جمعي وعنا اسم جنس إفرادي واسم جمع بدأ اسم الجمعات عنا, اسم, عنا اسم, اسم جنس إفرادي وعنا اسم جنس جمعي اسم الجنس الافرادي الذي هو اسم يدل على الجنس ايضا لكن صالح للقليل والكثير ما صالح للقليل والكثير لبن عسل هواء هذا يصلح للكثير والقليل فهذا اسم جنس افرادي مع اسم الجنس الجمعي اللي هو يتضمن معنى الجمع ويدل على الجنس ويميزه عن واحد يميز عن مفرده بالتاء او الياء تقول الياء او تاء في مفرده اما الجمع فهذا اما جمع صحيح واما جمع مكسر وكل هذه تدل على الجمع بطبيعتها تفضل اذا عنا الان الجمع ولأن الجمع ما هذا ذلك تفضل قال وأن الجمع ما عدا ذلك سواء كان له واحد من لفظه كرجال أو لم يكن وهو على وزن خاص بالجموع كأبابيل لجماعة الطير وعباديد للفرق من الناس والخيل أو غالب من الجمع كأعراب فإنه جمع واحده مقدر وسواء توافق المفرد والجمع في الهيئة كفلك وامام وإمام ومنه وجعلنا للمتقين إماما أو لا كأفراد جمع فرس. رجع الجمع أفضل. رجع هذا هو للفهم الجمع. قال يعني ما عدا اسم الجنس الجمعي واسم الجمع ما عدا ذلك هو الجمع. عدا ذلك هو حتى يجب أن يدخل بعد اسم الجنس الإفراد أيضا. ذلك قال هو الجمع هذا هو الجمع سواء كان له واحد من لفظه كرجال رجل رجال أو لم يكن وهو على وزن خاص بالجمع لكن وزن على الجمع وله يعني يمكن أن نقدر له خلص كأبابيل لجمعات الطير طبعا ابابيل من قال لا مفرد له من قال انه مفرد أبيله من قال بيل يعني اختلفوا في يعني مفرده ومن عود إلى يعني صورة الفيل يجد يعني الأراء التي يعني بلورت هذا المعنى كأبابيل لجماعات الطير وعباديد للفرق بين الناس والخيل او الآن انتهى هذا أن سواء كان له واحد من لفظه كرجال أو لم يكن ليس له واحد من لفظه لاحظوا اسم الجمع اسم له الجمع له مفرد من غير لفظه معروف لدى العرب مستخدم لدى العرب لكن هنا يقول بانه قد يكون لا العرب لم تستخدمه مفرد نهائيه فهو جمع لكن احيانا يقدرون له مفردا او غالبا في الجمع او غالبا يعني سواء كان لوعد من لفظه او غالبا في الجمع كاعراب فإنه جمع واخده مقدر يعني اعراب جمع سواء قدرت اعراب هل هو جمع عربي ولا جمع عرب لاحظتم فجمع عربي مثلا اذا كنا اعراب على ذلك ان اعطينا المفرد قدرنا هذا المفرد اذا فهو فانه جمع واحده مقدر واحده مقدر اذا ذهب من ذهب إلى أن اعراب ليس جمع عربي ليس جمع عربي تك وسواء توافق المفرد والجمع في الهيئه على فلك تطلق على المفرد والجمع كلمه فل تطلق على المفرد وعلى الجمع والسياق هو الذي يحدد هل يقصد بها المفرد أم يقصد بها الجمع كلمه ايمان تأخذ وجعل واجعلنا للمتقين ايمانا أو يعني لا ي... لا يوافق المفرد والجمع في لا يتوافقان في الهيئة كأفراد جماع فرس هذا جمع هذا مفرد م... يعني مختلف اللفظ مختلف تمام مفرد شيء والجمع شيء آخر لفظه مختلف بينما كلمة مثلا فل هي نفسها الكلمة تأتي مفرداً وتأتي جماعاً لأن انتهى إلى اسم الجنس الإفرادي وعندهم تفضل وعندهم اسم جنس افرادي وهو ما يصدق على القليل والكثير كعسل ولبن وماء وتراب نعم هو كان الاولى أن يقدم اسم الجنس الافرادي لأن الجمع وأن الجمع ما عدا ذلك يعني حتى يخرج أيضا اسم الجنس الافرادي من كلمة الجمع اسم الجنس الافرادي كما ذكرت يعني قبل قليل هو اسم بدل على جنس لاحظوا بدل على جنس لكن بيد تدل على القليل والكثير يدل على القليل والكثير مثل عسل ولبن وماء و تراب وهواء ولبن وما الى وما إلى ذلك إذا هذه المصطلحات يجب أن تتركز في يعني الاذهان باذن الله تعالى هناك ملاحظه بالنسبه لاسم الجنس الجمعي فإنه بالنسبة للإسم الجنس الجمعي الذي هو يتضمن معنى الجمع ويدل على الجنس ويميز عن وحده بالتائي أو الياء أو يقول ابن يعيش لا يكون هذا إلا في خلق الله تعالى اسم الجنس الجمعي يقول ابن يعيش لا يكون إلا في خلق الله تعالى إلا فيما خلقه الله تعالى يعني لو لأخذنا مثلا روم رومي ترك، تركي عرب، عربي إنسان خلقه الله تعالى شجر شجرة بقر بقرة نخل نخلة إلى آخره كل هذا خلقه الله سبحانه وتعالى فله رأي يقول فيه لأنه لا يكون اسم الجنس الجمعي إلا في خلق الله تعالى هذا والله أعلم وأعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته